بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلات والسلام على محمد النبي وصحبه الجماعة أما بعد القواعد الفقهية لابرأي شستو القاعدة فيشتو بسم الله خائدة كان البينة على المدعي واليمين على من أنكر مدعي كسكة كسك كاد يعاقل سر يعني دعوى حقيقية خويك على كسك يتر بوا مدعي يعني شكايت کر وكل سكالا کر وانيا كسا كرخاواني الدعاز لسريكي كبينة بيرت بينة يا شهود يا دليلة يا خلاصة حد جورشتك بي سلمانة هم كابرا راسك على الدعوات وبيلن بينة هذا ببينيها بيت واليمين على من أنكر أو كسيج كوا إن إنكارك بيرسل لسرس قسم ياتك. البينة هي الشهادة العادلة التي تؤدى تؤدي صدق دعوى المدعي ولأن الشهادة تفيد بيانا سميت بينة. بين شهادة عادلة دعيرانة. كراس جوي دعوائي كابرين ادعائك عبرين مدعين درب خات. شونك الشياطين خوي بيانها تياء. ش شاي... دان خوي بنوع بيانه. هو نام دراتي بينه. شياطين دان. الود بينها غير إنيا شياطين يا. شتير إثبات بيجا. ربينا صفرناك. الدعوة هي طلب أحد طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم. دعواتها. دعوى كاري كسي. وما فيك كغاية لسركسك دي كهيتي لمحظري قاضية لمحظري تياه قاضية محظرني إلى برامبري أولا لا أولا لا أولا لا أولا لا أولا لا أولا لا ويقال للطالب المدعي دعوة دواكير الله المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه أو كذلك الدعوة ليأكرهت بيان متشي مدعى عليه يعني إيش كايتكره وإيش كايتليكرهه الإيراني علشان شيء خاهانو خاندة أنا ما تعرفت بس يعني قالوا لي بس أكيد جوانه جهرين جوانية <تصفيق> لينه وانسون هو المدعى مدعى كسيه هو الشيء الذي ادعاه المدعى وشو يدابناءه هين دون اختي دابناءه بمدعي مدعى تاخد جابويته مدعا يعني اوشتاك ادعا كراؤ كابره دعوه يكا والله حالا سريع اول اوشتاك كابره مدعي ادعا يكا <تصفيق> كابره وانغاشت اشتعا كراؤ ادعا وكو يلون انغاشت اليمين هو تأكيد الحال في دي خبره بالقسم بسم الله يمين چه كابرا كابره سيوند خور سيونيات کر خبره اقصه اخوي بقسم خوردن بناي خوا جهب كالا سريع تأكيد بله والله إني والله أشترى عيني عاله. ها المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر. مدعي كسك كوا إدعاء شجك كك ظاهرا واني. هذا من برامها بله. أم كبرى من كدو. أم ك ظاهراً نبي نكورة أم مشتريين بس إشتكى نيل الأشياء يا دلنيك مال pieniąد ويثبتوا الزيادة زيادة كخلاف الظاهرة شو كأصل شيء؟ آه أصل ما هو؟ بس حشتك بلايونيا يعني جابني آزاد على مسؤوليتي هادش نشتك سواءً حكي خالقي مع دليل ما معنى القاعدة إذا الدعى مدعى على آخر بحق, بحق بحضور الحاكم والمدعا عليه أنكر دعو المدعي فالحاكم يطلب من المدعي بينة على دعوته أجر إشكالات كرس كواكره أنعاش قره كسر ادعاء كره ادعاءي مافيك حقك كد لحضوري لمحضر قاضي حاكمين قاضي كبلائه والشخص ويت والمدة عليه أن كابري يدسكش كيادلكرة كابرو برسكالا يبلي برسكاته إنكاري الدعاء كابري مدعى كرت يعني دعاء أم كابري إنكاري كرت إنكاري يعني وطوانية قاضي دعوة كاد لكابري دعوى كر مدعى دليلك شت كروش نبكاته الدعاءك راس ولا يطلب البينة من المدعى عليه مطلقًا. بحيث كلوج بحيد شو يداوي بينة للسر كابريش كادلك لكراوناك مدعى عليه. يعني انفازي ودني خند. بقى شيء. شونك أصل براءة يذمث. توجهت الخلاف في أصل ادعاء أكيد دليل كبير. أما أبشر إقامة دليل كأنه كابري. همشاء هرواسانة على القانوني تذكر ليش؟ لدرجة أوان. ولكن المتهم باري حتى تثبت إدانته إنسان توماتي ليدراوه متهم كراوه بيه تاوانا حتى وكو يسابط بيه تاوان بار حتى إسباط نكري كيش بيه إسباطي بكا يعني لون داتستان معنى الدعاية عام يا داتستان بيه إسباطي بكا كي شخص شخصا متهمة تاوان بار أو كاتا يا الله شتغلصا يسابط بيه ويجينا أصل تي بی توان حتی اگر این ساده نبی کبرای این نبی تو اگر کیف نشونه که مثلاً لشونه کرا بی اقامت بیینه که همه سرای اصل بی توانه. او اقامه که شخصی متهم تاوان بار و جنایت نوعی نوع, نوع تعسیف یعنی ظلم لکه کبرای کرده. فاذا عجز عن انتیان البینت وقت کبرای بو یعنی يحلف المدة عليه كبرت عليه يعني إشكال لكراه بس كلا بس كايت سين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليه صلى لو يعطي الناس وبيدعواهم أجر خالقي بقى ادعاءش يعني فيها بدرية اسمه هنا مجهولة لو يعطي يعطي بابي فعله بشيها آه لو يعطي الناس وبيدعواهم أجر بقى ادعاء خالقي شد في في رجال أموال قوم ودماء خلكانك إنك ادعاءي ما له خياني خلكانك عليك مسلم ولكن البينة على المدعي واليمينه على من انكره بل عم بينه مش لسركياس لسر كابري ادعاء كروا سينج لسر كسك كا كانكاره الغرم بالغنم يا الغنم بالغنم فرناك مات كندروسة دسكوت بنباري زرار يا مع القاعدة إن التكاليف الخسارة التي تحصل من شيء تكون على من ينتفع به شرعا أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره يعني أركوا زانوا زرركان كالشيكو بحي أبيت بل عم بر ل لسركسيك لبرعم بريشتاق شرعا يعني شبه معنا هركسيك سود شتك ور أجريت دسي أكبر سود وكالشتاق دز أكبر أبي ضرر أوشتر تحمل بكان خو ناسايتر يعني هاشتاج سدس سدس سودي تواوني جالو هذارششس دنيا وارد خارج من ذماني هم أنا الخراج من ذماني تقريبا أتوني بيجي مجموعه واس <تصفيق> الأمثلة نفقة العارية على المستعير لأن منفعتها له نفقة خرجوا هزيني عارية لسر كابري عارية ورجل خزان عاريتها عارية, عارية اشتقوا أمانته لكابري مثلا ماشينا قديت كابري ببنزينيتك <تصفيق> بوتي الغنمو بالقرم يا الغرمو بالقرم فرنك دسكوت بنابر الزر توقت إسفاد أكل عريكة أي خوانك بي. بي. الملك المشترك ما تحتاج على التعمير والترميم يعمره أصحاب باشتراك على مقدار حصصهم ملك أوبش ناو كو مالك معشينيك هر چی که مشترکه لبین چند کسی که اگه پیوستی تعمیر و ترمیم هەبوو بە با کاری و با آودان کاری ها بو که براین چاکی پاین اگه شتیک با سریاحات اوه هاو تعمیری ها کن با گری بشان هریکی چند بشی هست مثلا پنجا درسدی و او درسدی و کسی درسدی و کسی درسدی هریکی و گری بشکان لیان منفعت کلی من هم على ثالثاً عجلة النعطور المستأجر لحفظ الرهن على المرتهن، لأن المرتهن يأخذ الرهن تأميناً لمطلبه. خرايي نعطور وبيسانواني، بيسانواني كبكريجيرا مستأجرة. بوب عزقري للرهن كا لسيركيس لسير كابري رهن وارجر. بوشي، شو كرهن وارجر رهن كاي وارجر بوشي ران کەسێک یک مثلا یک قرض له تو اکه وونه بنه هاته کاری له لا این تو برد 20 الله تمنی برد پنجه هر چی که مثلا قرض بده تو ژله ما رهن بده و باخک چی و ناطور هه ناطور یعنی پاسوان چی نگاه به بوسانوان بوکه پارزگری له کا وای پارس دی ام کابره مگر اوج کراینی ها به کی رهن سیانکا، رهن سیانگا بیکاره یا کیبد؟ باشه چون که ام رهنال برخیاتی پارسگاری حقه که تو تووری گرتیه، لم مقابلی و آبی، سامتا کشی وار بگریم. اهیش تک بلش نیه ولاس. دنیا وای. چهارم، اجر تو کتاب دیستاندیل حالی ماله خوره نزدیکیم. مرتعین کیاس، راهین کیاس؟ مرهونو مرهونا چیه؟ همان کشیله اینا باس میگه. رهن یعنی جراو. راهين يعني راهندر اوهيك قرزكي تودوا مرتهن راهن ورقركز كابرهي وقرزي داوا واني امر هناك اشتاكز وادراواوا راهن يا راهنك اجرتو كتابة السندي للمباياعاتي تلزم المشتري كرأيي نوسيني سندي ماملا لسر كريار لسر كيه كريار مشتري لأن منفعت السندي تعود عليه لا على بايع. بايع شنك سودي سندك بوكي أجرتو. بمشتري، نوكو بفروشة يعني. بكريران، بنو... آه، بنجا جوا يا، أجر وابي شرعية، دكتينها شرعية. دكتية. نعم. نعم. القاعدة، مسترزم. آه. آه بفضل الله. لا عبرة للتوهم، وهم خيال قمانك كهيج شيءين لسريعية حليونية، يعني حسابنا ويج حسابي هناك. معنى القاعدة، كما لا يثبت حكم شرعي إسناد على وهم. هلاك شون حكمك الشرعي فروارك شرعي،, شرعي بنا لسر وهم دانا مزريت سابد نابيت كذلك لا جزء تأخر شيء ثابت بصورة قطعية بوهم طارئ هلا جائز نية دع خستني اشتك بشهواك قطعي سابد بو لبراوي وهمك هاتا بيشوئي ما بين أو حكم سابته بواست يعني ناتواني تأخديك نمونا إذا, توف... إذا توفي إذا توف توفية المفلس اگر کابرای هەڵشکاو ورشکست ایران نو ورشکست مرد، اوی که قرضی خلبلاه بەلاوێت. هەڵچکاوەکە مرد، ماڵەکەی هەمووی هموی دفروش را لبینی خوان قرض کانه داپش کرد. ولا یو آخر لی ازل وهمی خروج غری من آخر. تأخیر ناخره داپش کدنی، اما مال کابراهی قرض کمردوه. لبینی خوان قرض کانه. لبرای شکبو انجیم، بسکم یکی پیابو ایش قرضی تاخيرنا اخير لانه لا اعتبار للتواهم بوكي دونك وهم عليوني حسابي هناك غريم طلبته طلبكار لو و... يعني خا ولو وضع الجار موقد الغاز في غرفة مجاوره لجار آخر فطلب الجار رفعه اجر دراوسيه اوجاخي غاز اوجاخي غاز خزامش اما وشو بني كوجاخي كي غازي دانا لهوديكا لوتاقيكا نزيكي دراوسيكي تري بو يعني ام وطاقه نزيكي دراوسيكي بو كابره دراوسيكي دواي اوهيك روتية اشي ام اجاقي قازه للاوي نوكو بتاقية مالاك من عرب بگرية لأنه من الممكن الليل تحيب ببيهننا لو ناكاوه قرب بگرية وكلبا بگر مالاك خوض عرب و مالاك منش عرب دا فلا التفاتو الى قوله اصلا اوور نادين اوكس <تصفيق> يعني گويت نادين گويت نادين يعني اوور لنا دين لأنه لا عبرة للتوهم أما وهمة تبيجي أم هنا احتمال قاب تقيته يقبه زار ويجبده زار جنيه عار وجه عنا تقبل همشت واتشونه وهم سن ده خلكي تجيب شيء بيت, شي بيت. بيت. ثالثاً إذا تهورة المرأة قبل أربعين يوماً تقتصلي وتصللي اگر أفراد بلش الروج إني زافور زيستان زافور كيس أوه مناليبو خوني هي تا شال روج أجر بلشن روج أفراد باغبو لزافوري شيكات تقتصلي وتوصلي هم خير شر هم نجكات ولا تؤخر الغسل والصلاة للتوهم عساه أن يرجع النفاس ناب الغسلة والنجكات دع بخط جماني بجماني أوه بجماني كرنة زافوريك يخون الزافوريك بقرة تو يخون الزيستانيك لأنه لا عبرته ليش ليش للتوهم توهم وهم عبرتي كناك يعني حليبني وحسابناك رابعا بيع الدار وكان لها جاران واحد منهما غائب فطلبش فطلب الشفيع الموجود الشفعة تعطاه له الشفعة ولا تؤخر لأن طلب طلبه الشفعة موهوم والحكم الشرعي لا يبنى على الوهم مالك فروشة دودان دراوسه هبو يك كان غاي بو كبراي خاون شف شفعة, شفعة وزانتيه حقك ككاميرا للشركات لو مالها سب حق الشفعة زي مشترك اللي بين دوك ساي كان ربع شقاي خو يفروش بيش حق الشفعة زي مشترك اللي بين دوك ساي كان حق الشفعة زي مشترك اللي بين آه... اگر فروشی شد فروش کجیه یا موقع مگر مگر امراضی اگر لازی نباید بیاد تو ببیده تا اگر دودانه دار او سیب و آه... حقی شف کرد شوفعای پیاده و تأخیر نکری باید چی؟ لیان طلاب و شوفعات موهوم چون کابره و غایب احتمالیه یه داروی فعب... شوفعاب کاتش شیکیه وهم شرعی لا يبنع الوهم وهم حکم شرعی لس دانا مزید لس روهم لس وهم شکی خوادر اه خوادر ان نفس هر حاله که درس از تو وصل الله وسلم على محمد وعلى وسلم